سَوَاءٌ مَّعِذِ الَّذِي لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُثِقَالُ ثَقَاهُ أَحَدٌ يَا أَيُّهَا سُلْمُ مُؤْمِنًا جِئ إِلَى وَذِكْرَ ضِيَّتَ مَوْضِعَ فَذْخُلِي فِي عِبَادِي وَذْخُلِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَاقُسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَن حل بها البلد ووالد وما ولد فقد خلقنا الإنسان أَيَا تَسْأَلُ أَن لَّيَ قَدْرٌ عَلَيْهِ أَعَذَ لَقُولُ أَهْلَكْتُم مَالًا لُّبَذًا أَيَا ذَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَعَن ذَ أَلَمْ نَذْرُ لَهُ عَيْنَيْنِ عَدَتْ سَنَا وَ